إن أحسنتم أحسنتم لانفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا, ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبر ما علوا تتبيرا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 وَأَنَّ الذين لا يؤمنون بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لهم عذابا أَلِيمًا ويدعو الْإِنْسَانُ بالشر دعاءه بالخير وكان الْإِنْسَانُ عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم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 انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اكبر أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إله الآخر فتقعد مذموما مخدولا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا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 أفأصفاكم ربكم بالبنيل واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا لفورا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 وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفطهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدباره النفورا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 يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن بثم إلا قليلا وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا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 قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجنب عليهم, عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم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 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَيْأُوسُ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُم أَعْلَمُ بِمَن هُوَ أَهْدَى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 انه كفروا باياتنا وقالوا وقالوا أئذا كنا عظاما مرفاتا الا لمبعوثون خلقا جديدا اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو خَزَائِنَ تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم, إذا لأمسكتم خَشْيَةَ الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إِذْ جاءهم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 وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فرعون مثورا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ ومن معه جَمِيعًا وَقُلْنَا من بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ